سبحان مهلك الفجار سبحان مهلك الفجار انت العليم بما في السرائر الخبير بما تخفيه الضمائر المطلع على ما تحويه الخواطر يا التائبين يا حبيب التائبين يا سرور العابدين يا سرور العابدين يا قرة أعين العارفين يا أنيس المفردين يا أنيس المفردين يا حرز اللاجئين يا حرز اللاجئين يا مفرج الكربات